أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات أكونها بسلام آمين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان. مقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ سَنِيَ الْكَبْرُ فبِمَطْبَعِ الشُّعُورِ قَالُوا بَشَّنَا كَبِ الْحَطِّ الام مراته قدنا اين نغالا من الغابيريد قال إنكم قوم منتروا قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحك De I in. تبع أدبارهم، فأسربي ذلك بقطعة من الليل يتبع أدبارهم. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَمَّدَى وَجَاءَ أَغْلُوَ الْمَدِينَةَ the <laughs> God. فأغابت قوم الصيحة من الشرقين، الصيحة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِن في ذلك ولقد كن لا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَظَلَّتْ نُومُص وَيَقَظَتُ مُصْبِحِينَ فَ وما قالن قن السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية الجميل. تاکل <تصفيق>